لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ نصيب تَرَكَ ترك وَالْأَقْرَبُونَ والأقربون نَصِيبٌ نصيب تَرَكَ ترك وَالْأَقْرَبُونَ والأقربون وللنساء نصيب, مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما لا ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا